ما في القاعه الأصولية وانا اعرف ان الاخوه تعبت وانا حقا تعبت جدا دمامنا الجبهيه لا تتوقف يعني وانا في الجنازه ف يعني انا كنت أتمنى ان انتهي من كل كلية الكلام على المفاهيم المخالفه وندخل في الاجتهاد لكن ان شاء الله يعني الوقت معنا يعني انا سمعت ان اخوه بتشتكي وتقول يعني هو كان بيضغط علينا واخدنا من عصر العيش عشان يعني بيسافر بسرعه وكده لكن دلوقتي هو برضو جالس معنا فبالراحة بالراحة علينا هو العلم ما ينفعش فيه بالراحة العلم لا ينفع فيه هذا الكلام وطبعا احنا ممكن تقول لي انا عندي دليل ابن مسعود قال كان تخولهم بيه بالموع أيضا وقال ان هذا حنّل سلم لكن احنا في حال الآن ما يعلم به إلا الله الجهل طم وعم انقلبت الامور في إيش بأن الجاهل هو الذي تصدر وو الذي تكلم والعالم قد انزوى وغاب بفعل فعل أو بتخصير منه صحيح؟ وهو احنا في الوسط الملتزم دلوقتي تتساقط اخوه الحدود ده في الوسط الملتزم يتساقط اخوه الحدود نعوذ بالله اللهم ثبت الايمان في قلوبنا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفتن قال, قال يعني بقدره الاعمال فتنا ثم قال يمسي في فتنه في فتنه تجعل الحليم حيران قال في انسلم يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي ايش كفرا قال يبيع دينه بعرض من الدنيا او ثمن بغسد راهمه معدوده كان في سؤال ممكن بسرعة ثم ندخل على القواعد اما ناخذ او قاعدتين من قاعده المفهوم وبعد ذلك نحاول ان ننتهي منها غدا ان شاء الله نعم تفضل يا استاذ بما ما حضرتش الدرس ترجع الي لان مثلك لا احنا شرحنا لحظه يا حبيبي لحظه شرحناه ما شرحناش انا ندير العريان ضبط الكتاب يورو له كتابه شرحناه إذا كنت سرحان بقى وما حضرتش نعم شئ أنا إيه معناها كده لا نذير العريان ما هو ماشي دي غير دي يعني في الحديث اللي قبله لكن نذير العريان هو بيبين ان العرب كانوا إذا أرادوا جذب الانتباه طيب وشد انتباه الناس لمصيبة كبرى يخلع كل الثياد لأن الناس لما يرونها كده لأنه مستقبح جدا عند العرب إيش إظهر العورات إلا في مواطن شو بالجهر المركب بقى في مواطن يتعبدون بها إظهار العورات يعني غير أهل مكة كانوا إذا طافوا يعني إما أن, إما أن يستعيروا الأسواب من أهل مكة أو تطوف المرأة عريانة وتقول إيش اليوم يظهر بعضه أو قالت تقول اليوم يظهر كله او بعضه قا قا قا قالت اليوم يظهر بعضه أو كله قالت وإيش ولا ولا أحله على قول انا مش بذكر القول لكن هو هذا القول تقول اليوم يعني في هذا اليوم يظهر كله يظهر بعضه يظهر بعضه يظهر كله لكني لا لا أحله وهذا حرام إذا كان امر علي ابن أبي طالب وقال لا يتوفي البيت إيه عريان طيب فمستقبح جدا عند العرب أن يقف عريانا فإذا وقف قال العرب هناك أمر جلس علموا إذا إذا كان خلع الثياب قالوا هناك أمر جلس طبعا إحنا هنا الحمد لله في ش بناخد شوية من اعداد الجاهلية إيه واحد بيتعارك مع واحد ومقاله هدومه وطلعه ماسك انت اول ما شفت الهدوم يعني خلعوها والثياب تقول لي بقى فيه مصيبة حالصح ايه نفس الامره خلع الثياب بقى فيه مصيبة هون كانوا يفعلونها ذلك فالنفس الامر يقول انا النذير العليا جسبت كل الانتباه ليعلموا الخطر المداهم العظيم عليهم يعني بمعصية الله العرب الكفر بالله دل في علام طيب القواعد الادله ادله من السنه النويه ما زلنا مع مفهوم المخالفه والقاعده انما تفيد الحصر إنما تفيد الحصر وهذا باب من ابواب مفهوم المخالفه انما ان فاد ان أفادت الحصر فانها في التنصيص حكم والمسكوت عنه ايش حكم اخر فهي تفيد مفهوم المخالفه تفيد مفهوم المخالفه العلماء في انما هل تفيد الحصر املاء لكن الدليل الذي نستدل به و نستدل به المصنف على هذه القاعده ان انما تفيد الحصر فهي تفيد مفهوم المخالفه هو قول السلام انما الربا في الناسيه وليس هذا دليلا لا هيش ده, ده تمثيل هذا من باب التمثيل لكن هو الحق انك لو نظرت إلى التمثيل هذا ترد ان لما ابن عباس قال ان الربا في الناسيه اباح هنا الاستدلال من هنا بقى اباح الربا في ايه في الفضل فإنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين لأنه قال الربا فقط في النسية القول الأول انما تفيد الحصر بالمنطوق وهو قول يعني بعض الحنبلة وقال به الشفعية وقال به أيضا بعض الأحناف قول الثاني قالوا انما تفيد الحصر بالمفهوم منطوق مفهوم يبقى استدلوا بها لأنها تكون إيش حصر بالمفهوم وهذا القول أكثر الحنبلة وبعض أيضا اهل العلم قول الثالثة أنها لتأكيد الاثبات لا تفيد الحص لا هي للحص على منطوق ولا مفهوم لا هي للحص على المنطوق ولا المفهوم قالوا بأنها إثبات وتأكيد فقط وهذا قول الأحناف وهذا أضعف الأخوان والصحيح الرارح بأن انما تفيد الحص لذلك عندك كانت حديث كثيرة في هذا الباب لما قالوا استنعوا إنما الربا في النسيئة المنطوق الربا وين؟ في النسيئة مفووم المخالفة كل شيء غير النسيئة ما هلque Bris kang viv explains وفضل صحيح يبقى النسيئة مع مع بالتأخير وإنجاز بالتفضيل فنسيئة وفضل فإذا قال النسيئة إنما الربا في النسيئة حصر وقصر فإذا هذا منطوق بفهمه التفاضل إيش ال ال ال ال الربا الفضل ليس بربا ليس بربا إنما الربا في النسيئة لكن يرد ذلك الحديث الصريح الذي جاءت عن النسيئة أنه قال قال النسيئة لا تبيعه قال البر بالبر ربا ايلى ادم يد صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم فمن زاد اويست زاد فقد اربى وفي الحديث الصريح, الصريح الصحيح ان رسول الله قال لا تبيعوا الدرهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين ولما باع لما جاء بلال بالتمر الجنب للنبي صلى الله عليه وقال اكل تمر خيبر هكذا فقال له لا والله يا رسول الله يا رسول الله ان يعني نستبدل الصاع بالصاعين الجنب والجمع الجمع بصاع الصاعين الج... الجنب بصاعين من الجمع اللي هو فيه شيء شي من الرداءه فقال سلام او تاوه او عين الربا. زياده فقال ربا زياده اهو فقربها او عين ربا ردوه الباقي لا صح ردوه باقي الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا واشتري بالدراهم جنيبا ايضا من ذلك انما الماء من الماء وهذا الذي استدل به ابن عبد استدل على أن الرجل اذا جامع أهله فاكسل ولم ينزل فليس عليه غسل انما انما يعني يغسل ما اصابه منه وطبعا في اول الامر كان صلى لما سئل عن ذلك ولما ذهب الى فخرج على النبي صلى الله عليه وسلم يقطر ماءا فنظر النبي فقال اقحطناك اكسلت يعني عجلناك يعني كنت في أمر بينك وبين ايش وبين اهل فاقحط أقحط يعني جمعت دون أن تنزل فاغتسل فقال النبي وسلم يقول في بيادة الأمر قال اغسل ما أصابك منها منه لدوه واغسل ما أصابك منها ده اللي احتاج به عثمان وأبي والصحابة الذين قالوا لا غسل من عدم الإنزال ولكن الصحيح الراضح وضوع الإسلال هنا انما إنما الماء من الماء يبقى إنما الغسل من نزول الماء لم ينزل ما حتى لو جامع يبقى لا غسل أو ده هذا مفهوم مخالفة أو يحتاج بالمفهوم في هذا الباب طيب والمسألة كما قلنا بأن الأصل فيها أن النبي صلى الله قال إذا التقى الختانان وجب الغسل إذا التقى الختانان وجب الغسل وهذا ناسخ ولذلك النبي صلى قال كانت عيشة بجانبي وجاء الرجل قال جامعت أهلي فلم أنزل أغتسل قال فعلت أنا وهذه ذلك وأغتسل يعني ما أنزلت وأغتسلت تطبيقا عمليا ليعلمه فعلمه ذلك وقال فاغتسلنا فهنا يبقى توجيه قوله إنما الماء من الماء قال ابن عباس خاص في إيش في الحلم خاص في المنام يعني لو رأى الرائي في المنام أنه يجامع ساعات الليل طويلا حتى أنه يعني استملح فلم يقم الليل أنه يجامع وقام صباحا لم يأجد شيئا لا غسل عليه فيكون إنما الماء من الماء في إيش خاص بمسألة المنام لا بأنه على التعميم هذا توجيه طيب القاعدة الثانية تعليق الأمر بالشرط يقتضي أن معاداه بخلافه وده يسمى عند علماء الوصول بسرعة تصحب اللغة العربية لأن هذا من بابك مم. قاعدة تعليق الأمر بالشرط يقتضي ان معاداه بخلافه الانجليزية علماء الوصول يسمونه إيش؟ حريص مفهوم الشرط مفهوم الشرط صح أو لا مفهوم الشرط هذا مفهوم الشرط الدليل لهذه القاعدة ما لنا نقصر وقد أمنا وهو الدليل الذي يستدل بي عنه الخطاب قال الله رعالى قال إن خفتم أن يفترنكم الذين كفروا ونحن الآن في مأمن فليما نقصر الصلاة فهنا بالمفهومه الآن لأن الله اشترط للقصر الخوف أخوة الآية وإذا ضرطتم في الأرض فليس عليكم جناحهم أن تقصروا من الصلاة هنا الآن الشرط يأتي انخفتم أن, أن يفتنك الشرط هو الآن ففهم عمر مفهوم الشرط قال هذا في الخوف ما لنا قد أمنا وما زلنا نقص فقال النسلم نعم أقره بما يفهم ثم بيّن له إيش؟ الحكمة والحكم قال لو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها يبقى كلامك صحيح بمفهوم الشرط الذي تستدل به لكن هي إيش صدقة تصدق الله بها عليكم ورحمكم فاقبلوا صدقة الله جل في علام هذا الأصل في ذلك وطبعا لها نظائر من هذه النظائر مثلا قول الله العالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقه عليهم آتي الآية من الأول والله يسلم من المحيد لكن أنا اللي بعدها أسكنوهن من حج سكنتم من ولا تضرهن لتضيقوا عليه وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا إذا ذكر النفق بشرط ويش الشرط الحمل إن كنا حمل النفقة لازمة و يجيب بسبب الحمل هذا الذي طلقتهfirullah بائنا مبینون الكبرى لا نفقة لا ولا سكنة لكن كانت حملا لها السكنة ولا نفقة إن كنا أولاة حمل فهذا شرط فإن لم تكن حاملا كانت حائلا فلا نفقة لا ولا سكنة أيضا من ذلك قول والسلام الواهب الواهب احق بهبته ما لم يثب عليها الواهب ما لم يثب الله اكبر ما لا تفهمونه من هذا الحديث اليس الامر الخطاب موقوف داء موقوفا مرفوعا ولا حق ان الموقوف هو الاصح الواهب احق بهبته ما لم يثب عليها صورة. تعرفون زيد بالضبط بالضبط خلتي وخلتك في أيام زمان إيش طبعا بقى الآن المسألة كنا بنحسبها عند إيش نحسب والمسألة عند النسوان صارت عند إيه آه. عند الرجال ده هي الأصل فيها صارت عند الرجال إنه يعمل شادر ويأتي بال بالأغاني وبالناس وبالفاكهة من أجل إيه من أجل هذا المال بيسموها عندنا في العوامل سموناها إيش النقطة صح النقطة نعم اللي هو المال الذي يقدم هم يقدمون المال ليرد لا يقدمون وهيبه مطلق فلذلك يحق لهم طلبها يعني أنا لا تنكر عليهم احنا ننكر عليهم الايه؟ ننكر عليهم المو... المخالفات الشرائية اللي بيعملوها لكن عقد الفرح هذا من أجل لملامة المال الخ... اللي في الخارج اللي يدفع لهم ذلك لأنهم ما وهبوها إلا مبيتين النية على على الإثابة على الإثابة وصر وصر وهنا صح عن عمر بأنه قال في ذلك قال, قال وهذا وطعا رأوه أثر عنه السلام بأنه قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها لأنه ما أعطاه إلا إلا للإثابة هذا يجوسه الآن هنا نقول نعم مع حتى لو مع الزيادة نعم لأنه أراضي الإثابة ولذلك هم كانوا يتقصدون النبي يعطون الهبة لا للهبة للنبي لا لايش لأن النبي يعطي بزيادة يهب يكرم يجود لذلك لما ضاقت يد النبي سلام قال همامك ألا أقبل من أحد إيه هدية إلا من دوسية او كذا وذاكر بعض الطواف اللهم من أهل الكرم الذين يهبون لا يريدون الإثابة فهنا الشرط هنا الواهب حق بهب بهبته ما تكون حق دائما لا لأن الأصل من ديننا أن الواهب ليس له أن يطلب هبته لأن الحديث عن نفس الناس قال قال ها الرارع في هبته آسف أجلكم أجل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فالحرمة خلافة للشفائية أصل في ديننا في رد الهبة لكن هنا اشترت جعلها منوطة بشرط فالمفهوم يدل على الحكم الآخر قال الواهب أحق بهبتي أكمل الشرط ما لم يوث... إذا أصيب عليها إيه هذا هو إذا هو أحق بها هو أحق بها ما لم يسب عليها أما الذي أعطاها دون الإثابة فهذا يعني محض تبرع فتملك ولا ترد وله في ذلك الأجر القاعدة الثالثة مفهوم الصفة حجة مفهوم الصفة حجة وهذا الجمهور من العلماء يرون أن مفهوم الصفة حجة في النعت وفي الظروف وفي الأحوال وفي العلل حجة في كل الأحوال إذا كان في الحال يبقى حجة في الظلم حجة أو العلة التي ظهرت حجة لقول مثلا في الغنم السائمة أو في الغنم السائمة الذكاء يبقى جعل السوم علامة على وجوب الذكاء السائمة المرحرحة طب المعلوفة التي كلفت صاحبها العاملة فهذه إيش؟ هذه. لا زكاة فيها وذهب بعض المالكية والأحناف إلى أن مفهوم الصفة ليس بهجة ولذلك الأحناف في الزكاة يقولون في السائمة في غير السائمة لا يقولون بحاجة السائمة يقولون في السائمة في غير السائمة لعموم الأدلة على الزكاة وآت الزكاة لا يقولون بمفهوم الصفة والحق بقبته في الصيفة حجة الحق بأنه مفهوم الصفة حجة وبعضهم قال إذا امتلأت الصفة يكون حجة لكنه الصحيح أنها مفهوم الصفة حجة والأدلة على حجية مفهوم الصفة هذا الحديث قال لهم السلام لي الواجد يحل عرضه وإيش؟ وعقوبته لي الواجد أو قال مطلو الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته من دوقه الآن. يبقى الوصف الذي استوجب هذا الحكم بأنه يحل العقوبة والعرض إيش؟ انه يكون... لا مش المماطله الله يهديك المماطله مع الغنى المماطله ان قال مطل للغني يبقى هنا الوصف المنوط به الحكم الغنى يبقى مطل الفقير ايش ليس بظن ولا يحل عقارات ولذلك الاخ استدان من واحد وعنده شيك قال لا تدفع تسجن ويقدم الشيخ اسف يقدم الشيك هذا على عقوبة آثم آثم مخالف للشرع للاجل الفعلاء ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قدر الله نزعيك وعليه فلابد أن تصبر تصبر ولك بذاك الأجل يا أخي الله للفعلاء بين لك كما بيّن وسلم أصل القرض برفع الحرج على المقترد لك ما فيه من الصدقات التي لا يعلم بها النجا في كل يوم صدق بنفس الثمان ويقول النبي عليه السلام بيتكلم حتى يأتي الأجل فإن جاء الأجل فما استطاع أن يسد أي أن يرد فأجله وأمهله ففي كل يوم بإيش؟ بمضاعفة الصدق كانك تتصدق بهذا المال مرتين مرتين هذا فضل كبير لذلك يقول ان لي الواجد الواجد مطلع الغني الغني لكن الذي لا يجد الفقير ليس له هذا الحكم لي الواجد يحل عرضه عرضه عرض. ظلم ان عرضه وعقوبته ايضا قول قول صلى الله الغني ظلم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا هذا الذي استدل به بعضهم ان الصفه يكون لها مفهوم عند الامتلاء لانه قال يمتلئ قيحا طيب يبقى هذا معناها ان قليل الشعر ايه جائز حرمه في الامتلاء لكن قليل الشعر جائز وال والحق بان مفهوم الصفه حجه وله نظائر في الشعر كثيره تقول مثلا اكرم العالم الفقير سيبك من اكرم بقى لا, لا. قل عشان في زمان قد يعني, يعني نرى فيه ما فيه سل العالم الفقير سل العالم الفقير شوف الان تدغخ نظر في التقييد بإيش؟ بالصفر لا تسأل أي أحد أولاً الأول لما تسأل سلماً عالم أول شيء عالم ثم لا قل ليس العالم فقط لأنه لو كان عالم وسألته ولم يدخن هيخبط الدنيا كما الدنيا بتتخبط فيه بعض كثير ممن حتى لم يدخن ليحسن المسائل فنقول لا سل العالم الفقير وهذا الذي قاله كما قلت شيخنا وشيخ ما شيخ الشيخ ابن عند مرض موضي عندما قالوا له إلى من نرجع من من العلماء الذي توصي بهم؟ قال ان بحثت عن العلماء فكثر يقصد لذلك حملة العلم لأن في حفظة وفي, وفي حملة العلم وفي قراء وفي من مع معهم القراءة العشر قال العلم أو, أو, أو, أو, أو العلماء كثر لكن أين العالم الفقير؟ أين العالم الفقير؟ لذلك الله تعالى ما ذكر كل العلماء في محلات المعضلات ذكر أصناف فقط قليل من العلماء قال وإذا جاءهم امر من الأمن أو الخوف أذعه به ولو ردوه الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين أكملوا استنبطونه ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأيضا من الأدلة أن تقول مثلا في قول الله إن جاءكم يا الذين أمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فوصفه الآن فاسق لما إن جاءكم عدل بنبأ فلا يتبينه. يبقى لابد أن تعمل به وأيضا قول الله جعله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم أكملوا من فتياتكم المؤمنات يبقى قيد وصفه هنا إيه هو بسرعة الأمة تكون مؤمنة هذا الأصل هذا طبعا بعد الشرط الأول وهو عدم امتلاك الطول لنكاح الحرة فاذا كانت الرجل يملك امروميه نصرانيه مثلا اهل الكتاب واما مسلمه حبشيه من الصومال وجاء الرجل يتزوج الذي لم يستطع طولا لنكاح الحرائر فكنا فطبعا اول ما حيميل هيميل لايه ليش للروميه الكل روميه اقول لك عشان الحلو يا شيخ هو يعني كان ابن عمر يعني رجل على شده التحري رجل يحب يعني له له ذوق طاف في النساء ازوار يعني ضربت في سهمهم امراه رومية شاف حتى شبه الى الان عايز يحل المساله كيف يعني جاء في سهمي بعد ما حصل حدث انتصار للمسلمين وزعت الغنائم وقع في سهم امراه روميه وضاءت كانها الشمس المشرقه فلما علم بها قام فقبلها امام الناس هذا العذر إنه, انه ابن عمر يعني دهش عندما اهاب يموت بمتسم طول من مغيث الى يوم الناس يقال يوم تسم ربنا رزقك بالرومية المسلمة اهاب فقام فقبلها فهو يعني يأتي يقول انا اريد الرومية صحيح ولا لا نقول حرام لا ليش حرام الله حل الجمال قلنا حرام الكفر مع الجمال يسقط الكفر يسقط الجمال لا يصح. والله اشتارت هو قال من فتياتكم المؤمنات من فتياتكم اهو هذا ال هذه الاضافه تقييد قال من فتياتكم فممكن هذا التقييد يرد عليه يرد بايه يا استاذ حسام من فتياتكم يرد عليها ان ها ادخله لا لا لا. لا, لا لا لا ما هو انا بقول اهو قايده قيد مقيد يعني نقول من فتياتكم لا تتزوج دي سيرد عليا يرد عليها بايه خلي هذا على الغالب على الغالب فهنا قطع الشرع وحسمة كل الاحتمالات بقول إيه؟ المؤمنات انتهى يبقى هذا التأكيد حسما للمادة وقاطعا لكل احتمال لغالبا لغير غالب الآن المؤمنات يبقى لابد أن تكون مؤمنة هذا مفهوم الصفة وهو حجة ونحمد الله على انتاء من هذا الفضل جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد الله إليه إلا أنت استغسرك واتب وليه